يسأل عن عبارة يقول فيها ما حكم قول الخيرة فيما اختاره الله وهل يقال هذا على إطلاقه الإنسان مطلوب منه في ما يستقبل من أشياء لا تستبين له أن يستخير الله يطلب منها الخيرة وإذا استخار في فيما يختاره الله ولهذا قيل ما ندم من استشار ولا خاب من استخر نعم أحسن الله ليكم يسأل عن معنى قوله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم وكيف عطف كيف العطف على رؤية الله والرسول والمؤمنين الرؤية في كل حق وهي في كل موضع بحسبه رؤية الله سبحانه وتعالى مضافة إليه تخصه جل شأنه وتليق به والرؤية المضافة إلى الرسول وإلى المؤمنين تخصهم وتليق بهم نعم أحسن الله ليكم هذا يسأل عن مصدر القصة مرجع في القصة القصة هذه في أحكام القرآن لابن العربي أوردها في أحكام القرآن نعم يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. في المجلد الأول صفحة 362 أحكام القرآن لابن العربي المجلد الأول 362 وهذه الورقة للسائل أن وجدتمه السائل يرفع يده وتصله نعم يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته اعد يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته على ظاهره معناه واضح والله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السمع البصير فليست الصورة كالصورة ولا الوجه كالوجه آدم له وجه وله عين وله سمع وليس الوجه كالوجه ولا العين كالعين ولا السمع كالسمع نعم أحسن ولا يلزم من ذلك التمثيل إن الله خلق آدم على صورته لا يلزم منه التمثيل نعم أحسن الله ليكم مبارك فيكم أقول هل نستطيع أن نقول أنه يمكن أن تثبت الصفة من إثبات كمال الضد بعد النفي نعم هي الطرق التي تثبت منها الصفة اربعه التصريح بالصفه مثل قوله ولا يحيطون بشيء من علمه اللهم اني استخيرك بعلمك هذا فيه التصريح بالصفه والطريقه الثانيه مجيء الفعل الدال على الصفه يعلم ما بين ايديهم وما خلفه ماذا يدل على ثبوت العلم صفه لله الطريقه الثالثة الاسم الدال على الصفة الاسم الدال على الصفة وهو السميع العليم يدل على ثبوت العلم صفة لله الطريقه الرابعة إثبات كمال الضد لا يضل ربي ولا ينسى لكمال علمه لكمال علمه وما كان الله و. ما يعظم الرب كما مث خال درجه في السماوات في اول في سوره سبا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد عالم الغيب نعم في اول في اول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما جه الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم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 كمال العلم صفة لله فهذه أربع طرق لإثبات الصفة نعم أحسن الله ليكم يقول وهل كل فعل يدل على صفة أم هو خاص ببعض الصفات أفعال الله عز وجل أفعال الله دال على صفات وأفعاله عز وجل الصفات التي فيها ذكر تصرفه وتسخيره وعطائه وإنعامه وهذه كلها راجع إلى وصفه تبارك وتعالى بالربوبية ويراجع إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هناك من يعمل عملا خيرا أو عمل خير أو صدقه ثم يتبعه بقوله تعالى وقول اعمالوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الآية جاءت في مقام التهديد الآية جاءت في مقام التهديد نعم أحسن الله ليكم كأنه يريد التفريق بين السر والنجوى. قل لو وضحتم لنا مرة أخرى الفرق بين السر والنجوى. السر فيما ذكر في معنى هو حديث الإنسان، حديث الإنسان مع نفسه، حديث الإنسان مع نفسه، أو حديثه مع غيره مسارة، حديثه مع غيره مسارة، وأن نجوا من المناجات، من المناجات أن يناجي غيره بشيء من الكلام. أو الأمور يناجي بها غيره، فالسر في المخافة دون النجوى، السر في دون النجوى، والله سبحانه وتعالى كل ذلكم عنده سواء, سواء منكم من أسر القول ومن جهر به نعم أحسن الله ليكم يسأل عن النكتة في تكرار آيات إثبات السمع والبصر ماذا كأنه تكررت آيات السمع والبصر قدمها في أول الكتاب والآن أسأل عن حكمة في ذلك يعني عند ابن تيمية مجيئها في كل موضع بحسبه يعني هنا حديث وسيخ الإسلام عن ثبات السمع صفة لله وسبق مرت معنا في صدر الكتاب عندما ذكر قاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات فأورد قول الله تعالى ليس مثل شيء وهو السميع البصير فهي في كل موضع تتكرر بحسب الموضع الذي وردت فيه نعم أحسن الله عليكم يقول هل يجوز الاستغاثة والاستعانة بصفة من صفات الله عز وجل مثل قول القائل يا قوة الله لا يجوز يعني منادات الصفة ومخاطبة الصفه يا قوة الله يا يد الله يا رحمة الله هذا كله لا يجوز اتفاق أهل العلم وإنما ال الذي ينادى الموصوف بالصفات يا من وسعت رحمة كل شيء رحمة وعلم يا قوي يا عظيم الذي ينادى الموصوف بالصفات ولا يتجه إلى الصفه بالمناجات والدعاء هذا باتفاق أهل العلم